البلبس عليك ابتدى عمر جديد, جديد, جديد, <تصفيق> جديد وانقضى مر الليالي غرد السعيد عليك ابتدى عمر جديد وانقضى مر الليالي غرد الحال السعيد عليك ابتدى عمر جديد وانقضى مر الليالي غرد الحال السعيد في بالسلامة بل الفرح علامة يعسى الصحة تزينك يرسم الوجه ابتسامة بل الفرح علامة يا عسى يرسم الوجه ابتساما يرسم الوجه ابتساما أهل أبس عليك وابتدى عمر جديد وانقضى مر الليالي غرد الحال السعيد يا بداية الغلام يا نهاية البلاء یا وفی دربي وحیاتی قلبي عنكم ما سلا یا هدایت الغلا یا نهایت البلا یا وفی دربي وحیاتی قلبي عنكم ما سلا وقلبي عنكم ما سلا ألبس عليك وابتدى عمر جديد وانتضى مر الليالي غرّد الحال السعيد ألبس عليك وابتدى عمر جديد وانتضى مر الليالي غرّد الحال السعيد ما مضى خلطه طهور وقفة الحياة النرجسية كلها ورد زهور زهور زهور ما مضى خلطه وفجلا نعبو الحياة النرجسية كلها ورد زهور كلها ورد زهور زهور زهور, زهور